ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لن بين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 الشيء، وتر الأرض عمدة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وابتت من كل زوج به.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 ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير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 ويعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أَثَاوِرَ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدق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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكنوا منها وأطعموا البائس الفقير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 نها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا من ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 ما رزقناهم ينفقون، والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها فوافر.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 ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله مات بعضهم ببعض له الدمى الصوامع وبيع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا يصرن الله من يصره إن الله لقوي عزيز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 أخذتهم فكيف كان نكيد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.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 الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسَّقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَبَأْنَ نَبِّئُكُم بِشَرٍّ من ذلك قم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لا تأبيكم إبراهيم هو سَمْعٌ